واسمع وتأمل حال نبيك محمد عليه الصلاة والسلام يخشى الله سبحانه وتعالى ويخاف الله سبحانه وتعالى لماذا حبثي في الله لأن يعلم هو الله يتأمل في الله تفكر بحق السماوات سماوات والأرض لذلك في يوم من أيام تقول عائشة لما سألوا الصحابة قال يا عائش حدثين بأعجب ما رأيت من النبي محمد عليه الصلاة والسلام لأن عائش أقرب الناس إليه عليه الصلاة والسلام فقالت إن أمره كله عجب ولكن تقول في يوم الأيام دخلت عليه وهو يسني فقال يا عائش يا عائش فارين يا تعبد ربي قالت والله يا رسول الله إني أحب طربك أحب أن تعبد ربك صلى تعالى ثم كمطى، وبكى وبكى، ثم ركع وبكى، ثم رفع وسجد وبكى حتى بل حجره بالدموع. هذه العين حبة في الله. متى نفر الله يا عبد الله هذه العين دمعت خشية من الله سبحانه وتعالى. والله جماعة من الحلال والسعادة بتكون هذه العين باكية من خشية في الله. جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عيناه لا تمسهما النار وقال وعين بكت من خشية الله ما أجمل حب الذكر الدموع لما تكون تخرج خشية وخوف من الله سبحانه وتعالى وكان هذا حاله حتى يأتيه بلال بالرباح رضي الله عنه يستأذنه في صلاة الفجر ثم رأى بلال الرسول عليه الصلاة والسلام على هذه الحالة. وقال يا رسول الله لأبي أنزر عمرك تصمع ذلك والله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال يا بلال قال يا بلال لقد نزلت اليوم علي آيات ويل لمن ولا ولبتفكر في إن في المكتلة قال الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لا اللئة من يذكرون الله قياما وتعودوا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلف السماوات والأرض ربنا ربنا ما خلقتها بابا طيلا سبحانك فذنا عذاب النار ربنا ومن تدخل النار فقد أخفيت وما للطارمين من أمصار ربنا إننا سمعنا مناجيا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمننا ربنا فانفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأمراء هذه الآيات أكد حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام إن في خلق السماوات والأرض تذكر يا عبد الله في هذه السماوات من رفع هذه السماء بفضيلة في الله بغير عمل الله سبحانه وتعالى من نصب هذه الجبال الله جل وعلا من ضبط هذه الأرض إنه الله سبحانه وتعالى أنت من خلقك من شق سمعك بصرك تقوم كل يوم من نوم ببصرك معك من رد لك بصرك تقوم من النوم وسمعك معك من رد لك سمعك تقوم من النوم وعقلك معك من رد لك عقلك إنها الله سبحانه وتعالى أنت أتيت وصليت أفضل هذه المحارقة غيرك الآن يجسل في اليت غيرك الآن والله بريد غيرك الآن فيها الأهواز يابطل بأهواز ويشرب بأهواز لكن أنت ما أعطاك هذه الصحة والعافية إنه الله سبحانه وتعالى ثم يخاطبك ربي أنت أي من الإنسان لا يخاطب سواك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم من الذي غرك؟ من الذي غرك عبد الله؟ ما الذي غرك هذا عصيش بها قوتك؟ مالك؟ أيش خرّك؟ يا أيها ما خرّك بربك الكريم ليش كريم؟ الذي خلقك فسواك فعراك في أي صورة ما شاءك لا ينقطع كم حبتي في الله